ان الله مع الذين تقوى وهم محرمون ي ن ا ل إ النظر فالنظر سهم مسموم من سهام إ ب ل ي س من تركه م خ ا ف ة الله أ و ر ث ه الله إ ي م ا ن ا يجد حلاوته في قلبه لذلك أ م ر الله بغض البصر سد السمع يسمع الإنسان المدخل هذا أبصارهم فروجهن أبصارهن فروجهن ومنها الله الشيطاني يغضوا ويحفظوا للمؤمنات النظر ما وعلا قل للمؤمنين وقل من من حرم شعوة شعوة يغضون ويحفظن أن جل من ا ل أ غ ا ن ي ا ل ب ا ط ل ة والكلمات ا ل ن ا ب ي ة والقيل والقال والحديث في اعراض الناس و غ ي ر ا من المحرمات السمع شهوه من الشهوات من لم يمسك سمعه عن الحرام كان مدخل من مداخل الشيطان ق ا د ه إ ل ى جهنم شهوه البطن أ ن يجعل ا ل إ ن س ا ن الشيطان يجعل ا ل إ ن س ا ن ي أ ك ل الحرام وياكل مال الناس بالباطل إ ذ ا لم ي ت و ر ع ويتغي الله كانت البطن ب و ا ب ة م ف ت و ح ة إ ل ى جهنم وكذلك شهوه الفرج من لم يحفظ فرجه من الفوائد ومن محرم الله جل وعلا كذلك جره الشيطان من هذه الشهوه إ ل ى جهنم بوابات م ف ت و ح ة إ ل ى جهنم إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن لم يعرف علاجها م د خ ل ي ن للشيطان ه ذ ه ا ل ح ر ك ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ا ل و ا س ع ة لا بد لا ه من هذه المدخلين أ و أ ح د المدخلين فالشيطان يدخل على بعض الناس من داخل الشبهات إ ذ ا وجدوا يميل إ ل ى جانب الدين اصلا ل ل ه يفكر في الشهوات والمعاصي دخل عليه من باب الشبهات لبس عليه الدين و ا ل ع ق ي د ة وشوش عليه فهم ا ل إ س ل ا م إ ذ ا لقوا من الشباب الضائع أ و من الرجال ا ل م ن ح ا ل ف ي ن أ و من البشر غير المبالين يخلوه يغرق في هذه الشهوات حتى يلغى الله جل وعلا على سوء الكتاب ومن الناس من يشكل لهم الشيطان الهجوم فتكون المهاجر أ ح ي ا ن ا من طريق الشبهات و أ ح ي ا ن ا عن طريق الشهوات ولا تزال هذه القذائف الشيطانيه ة ت ت و ا حتى ينجو منها ا ل إ ن س ا ن أ و يصاب في مقتل والعياذ بالله ف م ا هو العلاج أ و ق و ل العلاج ما هي أ ن و ا ع الشياطين هذه ا ل ح ر ك ة ا ل و ا س ع ة مع, مع أ ن ه ا ح ر ك ة ن ش ط ة و م س ت م ر ة الله جل وعلا يبشرنا ب أ ن الشيطان كيده ضعيف ضعيف الكيد فيقول جل وعلا وقاتلوا اولياء الشيطان إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا قبل ما قال كيد الشيطان كان قويا وانما قال كيد الشيطان كان ضعيفا واي إ ن س ا ن يعتقد انه لا يستطيع ان يهزم الشيطان درع من الحرب النفسيه او ا ل ه ز ي م النفسيه وسيكون فعلا مفترسا للشيطان لكن من صمم وعزم على ان يهزم الشيطان سيهزم الشيطان وينتصر عليه بل ممكن ان يصل درجه يخيف الشيطان ويرعب الشيطان ويرتجف منه الشيطان لما كشف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ع م ر بخطابه ن ا ل وقال ل ما راى الشيطان سالكا فجا إ ل ا سلك فجا غير ف ج ك كان ب يخلي الدرب لعمر بخطاب ن ا ل الشيطان واحد من الرجال الذين أ ر ه ب و ا الشيطان وما خافوا عمر ب ن ا ل خ ط ا ب رضي الله عنه إ ن م ا من سار على د ر ب عمر واصحاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يستطيع أ ن يرهب و ي ر ر م ويذل الشيطان مع انه صاحب نشاط و ح ر ك ة و ا س ع ة لكن كيده ضعيف بخبر من الله عز وجل لماذا كان الشيطان كيده ضعيف ل أ ن كيد الشيطان لا يخرج عن ا ل و س و س ة الشيطان ربنا يلا على ما ا د ا وصلاحي ان يضرب إ ن س ا ن أ و يسجن إ ن س ا ن أ و يقيد إ ن س ا ن أ و يكره إ ن س ا ن على ف ع ر ا ل ط ا ع ة و إ ن م ا فقط ربنا ا د ا وصلاحي ة إ ن ه يقوم ب ا ل و س و س ة وصفه الله جل وعلا بذلك ووصفه ب انه احيانا يكون نشيط واحيانا يكون خائف جبان م ن ك م ش و م ن خ ل ش فقال ج ل و ع ل ا من ش ر ا ل وسواسل ا خ ن ا س ا ل ذ ي ي و س و س في ص د و ر ا ل ن ا س من ا ل ج ن و س و ا ل ن ا س ي س و س ر س و س و س و س و س و س و س و ص ف ت ي ن و س و ا س و خ ن ا س و س و ا س نشيط في ا ل و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س ا س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و س و ج د ا ل إ ن س ا ن غافل ي ك و ن و س و ا س نشيط و م س ا ر ع ل ي ل ق س ا ل و س و س و س و ا و س و س و س و س و س و ن و س و س و س و س و س و س و س و س و س و ومن خنف وتراجع حتى يصبح ضعيف مثل ا ل ز ب ا ب ة لا حول له ولا ق و ة لكن ما بي أ س و إ ن م ا يكون منتظر ا ل ل ح ظ ة ا ل م ن ا س ب ة ومنتظر ا ل ل ح ظ ة ا ل ت ي ينقب فيها من جديد على هذا ا ل إ ن س ا ن ينتظر ل ح ظ ة غ ف ل ة ليعاود الهجوم م ر ة أ خ ر ى على هذا ا ل إ ن س ا ن الصالح الذي هزم الشيطان في ا ل ج و ل ة ا ل أ و ل ى لكن الشيطان افهم عند ه جولات وجولات لا ي أ س مع انسان ل إ حتى الموت ق ر ي ن م ل ا ز م ل لسان إ ن حتى الموت يجري من ابن آ د م مجرى الدم وهكذا تركه الله ص ل ا ح ي ة للشيطان يجري من ابن آ د م مجرى الدم لكنه يريد المرات ولا يعرف ا ل ي أ س يعني عمل الشيطان نشاط كبير لا يعرف ا ل ي أ س ولا يعرف ا ل إ ح ب ا ط ولا يعرف الكسل ولا يعرف النوم الشيطان لا ينام كما في الحديث قيلوا ف إ ن الشياطين لا تغيل لان الشيطان لا وقت له للنوم مجتهد ا ن ه أ ك ب ر ح ص ي ل ة من الناس تدخل إ ل ى جهنم لا يعرف النوم ولا الاسترخاء ولا ا ل ر ا ح ة ولا الاجازات ل ولا ل س و ي ا إ ا ل أ س ب و ع ي ة و إ ن م ا شغال ليلا ونهارا في أ ي زمان وفي أ ي مكان يشتغل الشيطان حتى يريد الله ومساجد الله مدخل للإنسان يصلي لله ي ل و ا على كما يريد الله إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن في الصلاه جاء الشيطان ليحفر بينه وبين قلبه ويقول انكر كذا وانكر كذا وانكر كذا ل م ا لم ي ك ن ي ذ ك ر أ ي ح ا ج ة ن ا سياسيه ش ي ط ا ن ما نسي حتى يظلوا ق ف ا لا يدري كم صلاه ش ي ط ا ن م ت خ ص ص ف ي المصلين المساجد بقا ح ا ل ط ا ه ر ة ف ي الشيطان ص د ى الله ذ ا ل م س ا ج د و ه ذ و ا ل أ م ا ف ي و س س و ح ت ى المصلين ي ك و ف ي ا ل ص ل ا ة ي ر ح في ا ل صلاه يكون لا يدري كم صلاه و ي س ر ح م ا ي ع ر ف ا ل إ م ا م م ا ذ ا قرأ وفي م ا ذ ا أخطأ وكيف تلا فشيطان ا ل نشاطه واسع ل و خ ش ي و ا س ن وعزيمه م ا ض ي ة لا تعرف الياس ولا الاحباط ل م و ه ل الشيطان وهذه العوده التي اعدها الشيطان فماذا أعدها؟ للشيطان ن ا فماذا الإنسان أعدى ل ل فماذا اعد ل ا و س الانسان ش ي ط كيده لا ة يعني ل للشيطان ا يستطيع م عفا ل إ س ا ن من الجامع ويقوله حبل يربط الإنسان إلى、محل. الباطل أ و محل ا ل ف و ا ئ ش و محل ا ل م ن ك ر ا ت ما يستطيع يجرى ل ل إ ن س ا ن لمحل ا ل م ع ص ي ة و ليطرد ا ل إ ن س ا ن من م كان ا ل ط ا ع ة و إ ن م ا فاض يوسوس و يشار ب ة من الله ان يجعل كيد الشيطان ا ل و س و س ة و إ ن كان أ ح ي ا ن ا أ ح ي ا ن ا ب ا ل ب ب من ا ل إ ن س ا ن و ضعف من ا ل إ ن س ا ن يتسلط الشيطان على ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا و يصيب ا ل إ ن س ا ن ببعض العاهات و ا ل أ م ر ا ض ا ل ع ض و ي ة مش ل أ ن ه قوي ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ضعيف هو الذي أ ع ط ا ه الفرصه ويصيب ت س ب ب أنه يمسه الشيطان و ه بالصرع أ و شيء من, ال... من الجنون أ و الذهول يكون أ ش ب ه بالمجنون أ و المقبول ل أ ن ه جعل للشيطان ف ر ص ة فاغتنم إ ذ ا الشيطان ا ل ف ر ص ة ك ا م ل ة فجعل ا ل إ ن س ا ن أ ش ب ه بالمجنون صرع, صرع الشيطان ل ل إ ن س ا ن ومس الجني ل ل إ ن س مثلا م ع ر و ف ة في علم ا ل ع ق ي د ة م ع ر و ف ة عند ع ل م ا ء ا ل إ س ل ا م لكن ا ل م ت س ب ب ا ل م ت س ب ب هو ا ل إ ن س ا ا ن ل ج ا ن ي هو ا ل إ ن س ا ن الجاني والمجني عليه هو ا ل إ ن س ا ن ان ربنا قال إ ن كيل الشيطان كان ضعيفا فكيف بعد ذلك ص ل ت الشيطان على ا ل إ ن س ا ن معناه الشيطان وجد ا ل إ ن س ا ن أ ض ع ف منه ويرتنم ا ل ف ر ص ة ل أ ن الشيطان نفسه قال ل ربنا ينبغي ان يكون أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين دين ما ب ي ن ر ع لهم ي دين بيهزموني اعترف الشيطان ويقر إ ل ا عبادك منهم المخلصين ربنا قال له هذا صراط علي مستقيم وفي ا ل ن ه ا ي ة قال له من تبعك منهم ل ا م ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن لها س ب ع ة أ ب و ا ب لكل باب منهم جزء مقصود ان ي شهوة ا ل شهوات لها مدخل من مداخل جهنم و ب و ا ب ا ت النار والعياذ بالله فربنا جل وعلا ذكر ان الشيطان كيدو الوسوسه وكشف للناس تصريح الشيطان ب أ ن ه عاجز الشيطان بعض الكلام ده كله عاجز يعترف ب أ ن ه عاجز و ل ا ن يقول ل ان ي ك ن هناك سؤال اخر في المنطقه ا ل ق ي ا م ة و ر ب ن ا جل ؤ ع ل ا ر ح م ة ب ن ا كشف ل ن ا ه ذ ا ا ل ا ع ت ر ا في ف ا ل د ن ي ا ق ب ل ي و م ا ل ق ي ا م ة و ر ب ن ا ك س ج ا ل اخر في صورة م ن ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م خ ط ب ة ا ل ش ي ط ا ن ف ي ي ق و ل ن ان هناك سؤال اخر في المنطقه ا ل ة ي يقولون ان هناك سؤال ا ر ي ا م ن ط ق ه التي يقولون ان ه ن ا ر د ا خ ل اخر في ا ل م ن ط ا ن و ي خ ط و في أ ه ل ا ل ن ا ر م ا ذ ا ي ق و ل ت ف ا ص ي ل ا ل خ ط ب ة قال الله جل وعلا فيها وقال ع ل ا فيها و الشيطان لما قضي ا ل أ م ر كان ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة جعل الله و ي ا ك م منهم و أ ه ل النار في النار قام الشيطان حطينا في أ ه ل ا ل ن ا ر في جماهير الشيطان كل جماهير الشيطان ماهو في ا ل ن ا ر و قام في ه خ ط ي ب ا في ه ؤ ل ا ء ا ل جماهير ا ل ض ا ر ل ق ا ع الشيطان لما قضي ا ل أ م ر إ ن الله و ع د ك م و ع د ا ل ح ق و و عدتكم ف أ خ ل ف ت ك م وما كان لي عليكم من صلى الله أن د ع و ت ك م ف ا س ت ج ب ت م لي فلا ت ل و م و ن ي و م و م م أ ن ان يكونوا مصريهم وممكن ان يكونوا مصريهم في المرحله ا ل م ا ل و ف ي ا ل ن من ق ا ل ا ش يكونوا م ا و ر د ف ي ج ه ن من إ ا ل ظ ا ل م ي ن ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م ل م ي ن من ا ل ا ع ت ر ا ف ا ل ش ي ن م ا ك ا ن ل ي ع ل ي ك م م ن س من العالمين ما ض ر ولا أ ك ر م ت انسان على ا ل م ع ص ي ة ولا طردت انسانا محل ا ل ط ا ع ة ف ر ط وشوشه دعوتكم فاستجبتم لي تمتوا ي ا ل ب ا ق ي يهزين قاعدين على ه ب ش ه البشر وسوست لكم فاستجبتم لي لا تنوموني لاي انسان يسال عن فرد خول النار ي ق و ل الشيطان لا تركت الفراغ ق و ل الشيطان لماذا شربت ا ل خ م ر ا ء الشيطان لماذا زليت الشيطان الشيطان لو حق الدفاع ي و م ا ل ق ي ا م ة وهذه خ ط ب ة الدفاع من الشيطان ي و م ا ل ق ي ا م ة فلا تلوموني ولوموا أ ن ف س ك م ما أ ن ا بمصرخكم وما أ ن ت م بمصرخي أ ي لا ي ف ع ص و خ ك م أ ن تصرخوا لي ولا أ ن أ ص ر خ لكم كلنا في هذه النار و إ ن ا ل ظ ا ل م ي ن لهم ع ذ ا ب العجل ه شيل س ا ل ك ن على بينه ا لك و شيل س ا ل ك ن على بينه في الدنيا ربنا سجل هذا الخطه يعني حتى لو هم مداخل ف الشيطان و و س ا ئ ل الشيطان و على عيب الشيطان ربنا نظاره هو ضعيف وما عند ه سلاح غير ا ل و ر ة لكن من كان أ ض ع ف من الشيطان ف ل ي م ش ر ب ع ذ ا ب ا ل ل ه أ ي اضعف أ من الشيطان وترك الشيطان يسيطر على ويذل ه ف ل ي م ش ر ب ع ذ ا ب ا ل ل ه ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر ن ا وبشرنا أ ن ه نستطيع أ ن نغرف الشيطان ونرهب الشيطان ونشكل حرب ن ف س ي ة في عالم الشيطان وزعزع لصفوف الشياطين ا ل إ ن س والجن كيف ذلك في العلاج بعد قليل إ ن شاء الله ف ربنا يعرفك هذا ا ل أ م ر لكن ما هي أ ن و ا ع الشياطين شيطانين من ا ل إ ن س شياطين ومن الجن شياطين ف ك ر ا ربنا جل وعلا لما وصفه قال وسواس خناس يعني شغال حتى وظروف الشيطان لقي ا ل إ ن س ا ن غ ا ا ل جاهز يوسوس يقال يوقف ح ز ر ينتظر ا ل ف ر ص ة ا ل م ن ا س ب ة ف هو وسواس أ ح ي ا ن ا وخناس أ ح ي ا ن ا وسواس يتضخم ويتعاظم حتى يصبح مثل الفيل يسيطر على ا ل إ ن س ا ن خناس ينكمش ويتراجع وينخلص لحد ما يصبح مثل ا ل ز ب ا ب ة لا حول له ولا ق و ة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه إنها من ا ل ج ن ة والناس يعني من الجنه شياطين من عالم الجن والناس كذلك منهم شياطين من عالم الناس فالشيطان شيطانان شيطان من الجن وشيطان من ا ل إ ن س ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين, شياطين الانس والجن هل الجن في معروفين شياطين من الجن أ ب و ه م ابليس و افضل الجن إ ب ل ي س في شياطين من, من البشر و افضل البشر اعظم عليه السلام لكن أ ي إ ن س ا ن من البشر ابتعد عن الحق و اشتطه يكون شيطان يوصف به ا ه ش ي ط ا ن لما يقول لم و الله ف ل ا ن ش ي ط ا ن رجيم معناه شنو ما ناتجه للشيطان واحد شغال ش غ ل الشيطان إ ذ ا كان ما عنده في ا ل أ ر ض الا الفساد و الاجرام و الفوائد و المنكرات و المعاصي و السيئات إ ذ ا هو شيطان في شكل الانسان شيطان من ا ل إ ن س والاخطر شيطان ا ل إ ن س أ خ ط ر من شيطان الجن ل أ ن ه شيطان الجن ذ ك ن من السلاح الوحيد هو ا ل و س و س ة ما عنده ص ل ا ح ي ة غير ا ل و س و س ة دعوتكم فاستجبتم لي لكن شيطان ا ل إ ن س ماذا يملك شيطان ا ل إ ن س ممكن يضر شتان ا ل م ع ص ي ممكن يضر ممكن يجلد ممكن يعزل ممكن يسجن ممكن يهدد ممكن يفعل ا مال ممكن يغري يتخذ أ س ل و ب الارهاب أ و أ س ل و ب الترغيب الاساليب كلها عنده م و ج و د ة يضرب ويسجن ويهدد ويعذب بكله عن شياطين ا ل إ ن س ولا تجد عن شياطين الجن شكله أ خ ط ر من شياطين الجن شياطين شياطين ا ل إ ن س صلاته انسان